بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا لي اجنحت اثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير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 وهذا ملح جناج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر تبتغون من فضله ولعلكم تشكرون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 اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مفقنه الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى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 وما أنت بمسمع من في القبور முஸ்மில் إن إن نذير இன் இனந்த بالحق بشيرا ونذيرا ஓசல்ல من ஹக்கி வசீரவோ خلا فيها نذير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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى بيب سود ومن الناس والدواب والنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور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 إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه வை الله بعباده لخبير தசீர்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 ஜன்னோ நோனி மீனா ரோலு சும்ஃபிஹா ஹரீர் ஹம் ஜன்னி எது குலோனாய் நசிஹா மீனா ரில் ஜஹவியோ ஆ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 ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقت ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل رايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شركوا في السماوات அம தைனும் கிதகுமையினுவாலி மூனபாது பாவனில்லா பூரூரா பின்னல்ல ஹையும் சி குசமதிவன்தூல ஒலையில் ஜலத இனம் சகிம் إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى لمن فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر ولا يحيق المكر إلا بأهله فهل إلا سنة فلن மக்கோ சை الله تبديلا ولن சுலீ பலங்கரி الله تحويلا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 சிமா க தரக்கால ஒலிஹமுஹ க வை வதிரா